وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبطرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بهيج بَلْ الْحَقِيد وَالنَّخْل بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيد رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ كذبت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُود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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِثُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَضُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يتلقى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حقيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا سنقضوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو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 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار تذكر بالقرآن من يخاف وعين